من المؤمنين أرادوا صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل المتبدلا ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويع فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا هم من أهل الكتاب صياطيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم ودينهم وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأبوابك إن كنتم ترجن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكم وأسرحكم سراحا جميلا وإن فإن كنتم أبرا عظيما يا للثاء الذين يأكل منكم بفاحشة لفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا